No hungri, the movie I said, alone no سلون وخمري جلبي حبا بس ليه جفاني وهيار مكاني بس ليه جفاني اوه هجار مكاني لو جاد زماني لو جاد زماني ألقاه تاني ألقاه وفؤها صابر، ووفؤها صابر، زادت تجونه الليل مايا، حبيبي المايا، مارو مارو مايا. السدنانو خمري قبدي. حبا حسد لونو خمري قلبي حبا بتليه جفاني وايار مكاني بتليه جفاني وأجار مكاني لو جاد زماني أهل تاني وفؤادي صابر وفؤادي صابر زدت سجونه الليلة ما حبيبي الما مالو مالو مايان موسيقى جميل وفات وفيفيب محات جميل وفات وفي ظم حسن كالغوص نلادن في لفور شادن جعلتني حائر خمرات عيونه الليل مايا حبيبي البايا ما رو ما اتلون وخمري قلبي حبا جميل فاتن وفي محاسن مكالغ سهاد وفي نفور شاد علتني حير خمرت عيونه الليلة ماجا حبيبي الماجا مالو مالو ماجا عفاف نادر عفاف نادر مكلبادري ظاهر، مكلبادري ظاهر، مشرق ساحر، مشرق ساحر، جعلتني حائر، خمرت عيونه، الليل مايا، حبيبي المايا. Vai expelled no jacket Da lade hun kommer Vil du